أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ص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 فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بَعْضَ مَا كُنَّا نُخْفُونَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة تسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك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 قال إنك من المُفرِين قال فبما أغوَيَتني لا أقُعدن لهم صِراطك المستقيم ثم لا آتينَهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم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 وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال بعضكم لبعض عدو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 ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أونياء للذين لا يؤمنون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 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستحرون ساعته ولا يستقدمون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 كلما دخلت ثمّة لعنت أختها حتى إذا دارتو فيها جميعا قالت أخرىهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا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 جهنم ممهد لهم من جهنم ممهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 ونودوا أن تلكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدن ربنا حقا فهل وجدتم, فهل وجدتم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 وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلهم بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 قالوا ما اغنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اها اولئك الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون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 قالوا إن الله أحطمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له وولع بهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا يومهم هذا وما وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علمه دو ورحمة هدو ورحمة لقوم يؤمنون هل ينفرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفاع فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 وهو الذي يُغسل الرياح بشر بين يدي رحمته حتى إذا أقَلت سحابا في قال سقناه سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به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 قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤكُمَّ مَا, ما نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ تَنْتَظِرُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا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 فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم وَمَن آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرسلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ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 فتولّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم وَنَصَحْتُ لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولو أن إذ قال لقومه أتئتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعود في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 إلا أخذنا أهلها بالبكاء والضرا إلَّا علَّهم لَعَلَّهم يضْرَعون ثم بدلنا ما كان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا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 لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَأَةِ يَأْتِيهُم بَأْسٌ أَبْيَاتُهُم وَهُمْ نَائِمُونَ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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيين سأهم ونستحيين سأهم وإن فوهم قاهرون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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينفر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُبْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في يم بأنهم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها خافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها.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 يَسُومُنَكُمْ سُوءَ العذابِ يُقَتِّيونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْفَمَّنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَمِي قَاتُ رَبِّهِ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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنفر إليك قال لن تراني ولكن انفر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 عجلتم أَمْرَ ربكم والقل اللاحوا واخذ براس اخي يجره اليه قال بنا انما ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحم.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 انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره ان هدانا اليك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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم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 ومن قوم موسى يَهْدُونَ يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن الضرب بعصاك الحجر ثُمَّ بَجَسَّتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا وَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ودخل الباب سجدا نوفر لكم خطيئةكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آن جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سوء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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيفر لنا وإي أتهم عرض مثله يأخذون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 وَاتَّلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخْ مِنْهَا فَانْسَلَخْ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَائِوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ واتبع هواه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 سَأَمَثَلًا الْقَوْمُ الَّذينَ كَذَبوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانوا يَظْلِمونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِل فَأُولَئكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا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 أَوَلَمْ يَنْفُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى, وأن عسى أَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْضُلِلِ اللَّهُ فَلَا هَا لَهُ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 لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ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 والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدا لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون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 وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضْرُعُ وَخِيفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُم مِنَ الْغَافِلِينَ